شلت الغياب غيبتك فوق الأمثال ما كنت أحس بحمولها تقطع الحيل وتره وطنك غلاوطا بين الأوطان والشوق شارس من تطي صحوة الخيل شلت الغياب غيبتك فوق الأمثال ما كنت حس بحمولها تقطع الحيل، وتله وطنك أضوى وطن بين لوطان والشوق فارس منتطي صهوة الخين تقابلوا في لحظة زار دخان لا صبحهم صبحا ولا ليلهم ليل وليعطشوا وردوا على نبع الأحزان عروق قلبي من جاهم مقاتيل في كل يوم يفقد الشوق فرسان لباقي لا فارس نجدمها السيل استرج له حيلح على الموت شفقان يوم الغياب مطوق مبت هاويل لا من صناديد ويل ويلان الزير ولك ليب صقر الحلاحين شق الصفوف العين مقسولة لأعيان ومن دل المخراجة عرف للمداخين شدنا لدعج العين والهان وشوف لجلك الصعايب تساهيل في غيرتك كل الليالي يالي لهك فان في شوفتك عنده كما طلعت الحيل ما فيه خسران ولا فيه كسبان مفراجنا لا نحصد إلا البهادين الشوق جالك فايل وص ميدان، أسرد لك حيلة تسلى المصاقيل أما تجيل الشوق والوصل العنوان ولا كالسنه الليالة المقابيل خالد الدسان الأنزيق